الَّذِينَ وَجَهُوا وُجُوهَهُمْ لِلَّهِ مُسْلِمِينَ فَشَاشَتْ الشَّنْثُ وَالْقَنَطَرُ نُجُورٌ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى تُذَكِّرُ الْأَمْوَى وَتُفَصِّلُ آيَاتِنَا عَنكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ فَتُقْنُون وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا وَاسِعًا وَأَنشَأَ مِن كُلِّ شَيْءٍ زَوْجَيْنِ أو شِلَّيْنَ النَّهَارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَأْتِي يَتَفَكَّرُونَ وَفِي الْعَرْضِ طِعَانٌ وَلْيُصَبِّلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَقْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَأْتِينَ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 ربك لدو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت ولكل قوم الله يعلم ما تحمل كل أنسى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة كبير المتعال ثوات وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍّ بِاللَّيْلِ وَالسَّارِهُ ذِكْرًا لَّهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ۖ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن وَلَنَا لَئِن كُنتَ مِن خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ لَهُ دَعْوَةُ الحق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 السماء والأرض قل لله، قل ألا فتختون من دونه أو لا يمدحون لأنفسهم نفعا، لا يمدحون لأنفسهم نفعا ولا ضوا. ألا يسدو الأعمى والبصير أم هم يسدو الظلمات؟ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ تُوَكَاءَ خَلَقُوا فَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَا فتشابه الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْخَهْمَارِ أنزل من السماء ماءً فسالت أودية بقبلها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 عناس فيمكت في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنا والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا لو أن تذوبي أولئك لهم سوء الحساب ونهؤهم جمنم وبأس من هادي أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الحُكْمَ كَمَنْهُ أَعْمَى إِنَّمَا يتبترون الألباب الذين يوحون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يطلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الكساب والذين وَعَلَانِيَةٌ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ الَّذِينَ قُضِيَ بَأْوَاهُ جَنَّةٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آذَائِهِمْ وَمَنْ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 قُبَالَهُمْ وَحُصْنُ مَآبِه كَذَالِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّتٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَفْنُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَصْرُخُونَ وَهُمْ يَفْرَحُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هم وإليه متابه ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى فلله الأمر جميعا أفلن ييأت ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا طالعة أو تحل قريبا من دارهم حتى حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف المعاد ولقد اخذ فأمليت للذين, فأمليت للذين كفروا ثم أخرتهم فكيف كان عطادي أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم أرض بضامر من القول فالذين للذين كفروا مكروم وفردوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاج له عذاب في الحياة في الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما مثل الجنة التي وعد المستقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وضلها ذلك عقب الذين استقر وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بِمَا وكذلك انزلنا حكمًا ربيا ولئن تبعتمه او بعد ما جاءك من العلم بعد ما جاءك من النذير لك من الله من ولي ولا واق ولقد عرضنا هو وجعلنا لهم أزواجا ودريا وما كان برسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت أو نتغفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معصب لحكمه وهو سريع الحساب وقد وكار الذين من قبلهم فرين جميعا. يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار وسيعلم الكفار لمن عطب الزار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شيدا بيني وبينكم ومن عندهم أده علم الكتاب.